أول خيوط الفرحة راحة تمس الروح والضحكة دي حد تلقاها جنبك Jeg Får han bine i livet, gør vi en og for